يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا للدن وزكاتا وكانت تقيا وبر والديه ولم يكن جبارا شقيا وسلام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 شانوا ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعل لهم ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملتهم فانتبدت بهم مكان القصيا فاجا